بوك تو تراتسة ادين واحد وثلاثون واحد وثلاثون ورسترانيا تر في المطعم ثلاثة في المطعم ثلاثة يا من فضلك واحد مقبلات من فضلك واحد مقبلات يا حابته من فضلك واحد سلطه من فضلك واحد سلطه يا حابته شوربه فضلك واحد شوربه من فضلك واحد شوربه Я хотела من فضلك، الحلوة من فضلك، الحلوى. Я хотела бы من فضلك، واحد آيس كريم مع كريمة. من فضلك، واحد آيس كريم مع كريمة. Я من فضلك فواكه او جبنه من فضلك فواكه او جبنه من, من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان نفطر من فضلك نريد ان من فضلك نريد ان نتغدى من فضلك نريد أن نتعشى. من فضلك نريد ان نتعشى. Что ماذا تريد حضرتك للفطور؟ ماذا تريد حضرتك للفطور؟ Булочки с повидлом и мёдом? مع المربى والعسل خبز حمام مع المربى والعسل توست سكوباسوي سيرا خبز توست مع سجق وجبنه خبز توست مع سجق وجبنه فاراناي يايكا بيضه مسلوقه, بيضة مسلوقة بيضة بيضه عيون بيضه عيون اومليت اومليت اومليت كاليلاسكا من فضلك واحد زبادي اخر من فضلك واحد زبادي اخر كاليلاسكا подайте من فضلك أيضا ملح وفلفل من فضلك أيضا ملح وفلفل كاليلاسك подайте ещё шклянку من فضلك كوبايه ماء أخرى من فضلك كوبايه ماء اخرى